وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين ليحق الحق ويبطن الباطل ولو كره المجرمون إذ استغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم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 ليطهركم به، ليطهركم به، ويذهب عنكم رجس الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به لقدم، إذ يوحى ربك إذا الملائكة أنني معكم.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 ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا, إلا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا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 فآواكم وأيدكم بِنَصْرِهِ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخولوا الله والرسول وتخولوا أباناتكم وأنتم تعلمون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 آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين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 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فأن لله قبسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل إن كنتم, إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 فأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلو وتذهبريحكم وصبروا وصبروا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تقولوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر ورئ الناس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 ومن يتوكل عن الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم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 إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة ننعمها على قوم حتى, حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم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 ثم يقذون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإنما تثقفنهم في الحرب فشرد فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وإما تثقفن من قوم الخيانة فمن بذلهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألَّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في نار جميع ألَّفت بين قلوبهم ولكن الله ولكن الله ألَّف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله وَمَن يَتَّبِعْكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أُحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ أَن يَكُونَ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ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 يا أيها النبي أقول لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله أي يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم يوتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وأي يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم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 إلا تفعلون تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجهادوا في سبيل الله والذين أوى ونصروا أولئك أولئك هم المؤمنون حقا